بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قلبت الروب في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في الضي سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ياصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألجنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمأنين وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها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 كان اكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدع من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الوذق يخرج من خلاله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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إِذَا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ وَلَّوْا مَأْذَنَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَأْثَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهَا بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا بُهْتَانٌ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فَانَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ